وقليل من الآخرين وقليل من الآخرين على صور موجونة على صور موجونة متكئين عليها متقابلين متكئين عليها متقابلين يقوف عليهم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 I'm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 وظل من يحمو، وظل من يحمو، لا بارد ولا كريم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، إنهم كانوا قبل ذلك.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 لا يمسه إلا المتهون تنزيل من رب العالمين تنزيل من رب العالمين أفب هذا الحديث أن